تقول السائلة عند الحج هذا العام في اليوم الثاني للعيد نزل علي دم وهذه هي أيام الحيض عندي كما حسبتها ولكن هذه الفترة زادت, زادت عن أيام الحيض إلى أن وصلت 12 يوم نظرا لأنني أستعمل حبوب منع الحمل فلم أطف طواف الوداع فهل علي شيء هذه السائلة تقول انها زادت عادتها عما كانت عليه وحان وقت سفرها وهي مستمرة على العادة عليها فسافرت ولم تطف طواف الوداع والجواب أولا أنه ينبغي أن يكون مثل هذا السؤال في وقته تستسأل أنها تريد سفرا ولم تطف طواف الوداع وهي حالتها كذا لتخبر بالصحيح إن شاء الله فهذا الذي ينبغي لكل مسلم إذا أشكل عليه شيء من أمر دينه أن يسأل فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يأتي لطالب علم فيسأله ليبين له الصحيح إن شاء الله لكن الآن يقول فعلت وقت الحج مثلا تركت كذا وقت الحج إلى آخره هذا غير مناسب ثم إن العادة إذا كانت مستقرة على وقت محدد سبعة أيام أو خمسة أيام ثم امتدت فيرى كثير من العلماء انه يجب على المراه ان تغتسل اذا انتهت ايامها المعتاده وتصلي احتياطا ولو ان عليها الدم فاذا انقطع الدم اغتسلت واستمرت فاذا جاءها الحيض في المره الثانيه فكذلك حتى يتكرر ثلاثه اشهر فإذا تكرر ثلاثة أشهر علم أن عادتها انتقلت من خمسة أيام أو ستة أيام إلى إثني عشر يوما أو نحو ذلك فتجلسها لأن أكثر مده الحيض هي خمسة عشر يوما وأقل الحيض يوم وليلة أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما فإذا جاوز أكثره عرف أنه استحاضه وليس بحيض أما ما دام في حدود أيام الحيض فتجلسه بشرط التكرر ويرى بعض العلماء أنه ما دام أن الدم مستمر عليها على شكل واحد وطبيعة واحدة ولا يختلف عن دم الحيض لأن دم الحيض تعرفه النساء أسود ثخين منتن واما دم الاستحابة فأحمر رقيق فيرى بعضهم أنه إذا كان مستمر على صفته الثابتة فإنه يعتبر دم حيض وليس عليها شيء حينئذ ولا يحسن من المرأة أن تعبث في عادتها بحبس أو منع أو تخفيف لأنها ترتبك بهذا هو المضطرب لأنها متى ما حدثت فيها بشيء ارتبكت بعض النساء مثلا عند قرب رمضان تأخذ موانع نزول الحيض تقول لاجل ان اصوم واصلي مع الناس او عند قرب الحج مثلا تاخذ الموانع لاجل ان تؤدي النسك وهي طاهره مثلا ثم ما يمنع الحيض وانما يربكها فتكون عادتها في الاصل مثلا خمسه ايام بهذا المانع صارت عشرة او اثني عشر لان هذا المانع منع بعض الشيء ولم يمنع بالكلية فبدل ما ينزل الدم دفعة واحدة يتمدد لأن الله جل وعلا جعله في النساء لحكمة عظيمة هذا الدم دم طبيعة وجبلة ما يعتبر دم مرض تمنعه المرأة ولا يؤثر على صحتها بل ربما منعه هو الذي يؤثر على صحتها لأن الله جل وعلا خلقه وأوجده لحكم ومصالح عظيمة فهي في حال حملها يتحول إلى غوى للجمين في بطنها باذن الله بعد وضعها يتحول لبنا للجنين بإذن للو... للرضيع المولود باذن الله ولذا قلما تحيض الحامل وقلما تحيض المرضى يمتنع عنها الحيض فاذا لم يكن حمل ولا رضى فاخرجه الله جل وعلا يخرجه منها لئلا يضر بجسمها فاذا حدثت فيه المراه بكذا او كذا ربما تكون اساءت الى نفسها والى صحتها في هذا كذا يقول السائل توفيت امرأة وتركت زوج واخت شقيقة واثنين من اولاد الاخ الاشقاء فما نصيبهم من الترجة ماتت المرأة عن زوج له النصف لانه لم يوجد فرع وارث يحجبه عن النصف واخت شقيقة لها النصف فرضا ولم يبق شيء لأولاد الاخ الشقيق لو بقي شيء اخذوه تعصيبا لكن استغرقت الفروض التركه فيها نصفان اخذ الزوج نصفا واخذت الاخت الشقيقه النصف واولاد الاخ لم يبق لهم شيء وهذا تعريف العاصب أنه يأخذ ما أبقت الفروض، فإن لم تبق الفروض، فإن لم تبق الفروض شيئا سقط. يقول السائل امرأة كانت تبلغ من العمر أربعين سنة وقد قامت, وقد قامت هذه المرأة بإسقاط جنينها تعمدا منها وهو ولد شرعي لأنها تقول في زعمها أنها امرأة كبيرة وتوفيت هذه المرأة وعمرها سبعين سنة ولم تكفر عن فعلها فما هو الحكم في هذه الحالة؟ ولن يحرم على المرأة أن تسقط الجلينة في بطنها يحرم عليها ذلك وهذا إثم وقد يؤتي بحياتها فتكون متسببة لنفسها ولغيرها أجاز بعض العلماء رحمهم الله إسقاط النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح يعني إذا شعرت بأعراض الحمل قبل ان يتم لحملها اربعون يوما اجاز بعض العلماء اسقاطها لانها لا تزال نطفة ما تحولت من نطفة الى علقه لا تزال نطفة قالوا لا بأس قاسوا هذا على جواز العزل ان الصحابة رضي الله عنه يقول كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن وبعض العلماء لا يجوز ذلك لأن هذا مبدأ من نفس والنسمة فلا يجوز التعرض لها فإذا كان قد نفخ فيها الروح فلا يجوز ويحرم على المرأة ذلك وعليها إذا فعلت التوبة والاستغفار والندم على ما فرط منها يقول السائل وجدت خاتما بقرب سكني فهل هذا من الشيء اليسير الخاتم لا يخلو إن كان خاتم قيمته بسيطة مثلا ريال ريالين ونحوها فهذا بسيط وإن كان خاتم من ذهب لا قيمة أو فضة يرغب فيه فهذا يعرف يجب تعريفه فإن جاء صاحبه وإلا فهو لمنتقته وهذا في غير مكة أما مكة فيرى كثير من العلماء أنها لا تحل لقطتها وأن الأولى للإنسان إذا راها في الارض أن يتركها لعل صاحبها يعود إليها يقول السائل ما هو الفرق بين الاقباض والقبض الفرق بين الاقباض والقبض الاقباض من الراهن هو الذي يقبض المرتهن والقبض يكون من المرتهن وقد يكون المتوفى مثلا والراهن فيقوم وارثه مقامه في الاقباض وقد يكون المتوفى هو المرتهن فيقوم وارثه مقامه في القبر فوارث المرتهن يقوم مقامه في القبر ووارث الراهن يقوم مقامه في الاقباض يعني في تقدير الرهن. يقول ليس لي عمل وقد وجهني بعض الناس بأن أكون مطربا فهل أكون كذلك الطرب يا أخي له والله هذا لا يكون إلا بغنى وبمزامير والغنى والمزامير هي مزامير الشيطان والغنى قرآن الشيطان وكما قال ابن القيم رحمه الله حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد مؤمن لا يجتمعان ويحلف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أن المراد بقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم قال هو الغنى والله الذي لا اله الا هو فالغنى مزامير الشيطان وهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه اذا تيسر له حرام فتركه مخافه الله فالله جل وعلا يعوضه خيرا ويعطيه ما هو خير له وابن ادم مكتوب الرزقة وسياتيه لا محاله فإن استعجله واخذه من الحرام به وإن انتظره وطلبه من الحلال أتاه لا محاله فليحذر المسلم أن يطلب الرزق من طريق حرام أو معاملات محرمة أو تعامل خبيث كالربا ونحوه ليحضر هذا لأن المرأة بحسب كسبه إن كان كسبه حلال إن تصدق قبل منه وإن دعا استجيب له وإن أنفق منه على نفسه وأهله أجر وأشيب عليه والكسم الحرام إن تصدق به لم يقبل منه وإن أنفقه على نفسه وعلى أهله صار زاده إلى النار والعياذ بالله ويقول عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به وإن الرجل لا يقذف اللقمة من الحرام في جوفه ما تقبل له صلاه أربعين يوما والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم حذر التحذير البليغ من أكل الحرام وبين أنه مانع من موانع إجابة الدعاء ذكر صلى الله عليه وسلم أسباب الاجابه متوفرة عند شخص لكن لما كان المطعم حرام والمشرب حرام وعذي بالحرام قال فأنا يستجاب لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر هذا واحد اشعث اغبر يقول يا ربي يا ربي يكرر ويمد يديه الى السماء يقول يا ربي يا ربي معه خمسه اسباب من اسباب اجابه الدعاء لان اطاله السفر المسافر مجاب الدعوه اذا كان مستقيما الشعفة والغمرة من اسباب اجابه الدعاء رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره رفع اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء لأن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا تكرار الدعاء والنداء لله من أسباب إجابة الدعاء يقول يا ربي يا ربي يكرر من أسباب الإجابة لأن الله جل وعلا يحب الإلحاح بالدعاء بخلاف بني ادم فهم يبغضون من ينح في السؤال الله جل وعلا يحب الإلحاح في الدعاء ليعطي سبحانه فهذه خمسة أسباب من أسباب الإجابة لكن لما كان المطعم حرام والمشرب حرام وعلي بالحرام قال فأنا يستجاب لذلك يعني بعيد كل البعد أن يستجاب له فليحذر المسلم الحرام يجتنبه ويحرص على الحلال وان قل يقول سعد للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادع الله ان يجعلني مستجاب الدعوه قال يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه وفعلا كان سعد رضي الله عنه اول الاخرين بهذا الحديث فكان مستجاب الدعوه رضي الله عنه انه اطاب مطعمه وتجنب الحرام فكان مستجاب الدعوه اذا دعا على شخص مباشره يبتلى بدعوته والنبي صلى الله عليه وسلم الذي اعطي جوامع الكلم ما دعا لسعد وحده شر على الامه قاطبه من يوم أن قال هذه الكلمة إلى آخر أمة محمد صلى الله عليه وسلم يستفيدون من هذا التوجيه الكريم أطب مطعمك تكون مستجابة دعوة ليست لسعد وحدة بل للأمة قاطبة أطب مطعمك يعني لا تأكل شيء حرام اجتنب بالحرام تكون مستجابة الدعوه إذا وقعت في الحرام والعياذ بالله فلا تلوم إلا نفسك. وكانت بعض النسوة الأخيار إذا أراد رب العسرة أن يخرج من البيت في الصباح مسكت بيده قبل أن يخرج وقالت يا عبد الله اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار يعني لا تأتينا برزق حرام اذا لم يتيصر لك شيء نصبر على الجوع نتحمل ولا نصبر على النار تطعمنا مالا حراما فنهلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت يعني حرام فالنار اولى به وللهذا والعياذ بالله شاهد الكثير الواقع في الحرام تجد تجده مبتلى بفساد الذريه وفساد العمل عمله سيء وذريته كذلك والعياذ بالله لانه اطعمهم مالا خبيثا فليحذر المسلم الكسب الحرام الذي يضره في دينه ودنياه وآخرته قول السائلة إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العشاء فهل تصلي المغرب والعشاء وكذلك العصر الحائض إذا طهرت قبيل الفجر يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ولو بعد طلوع الفجر لما لأنها طهرت في وقت العشاء والمغرب تجمع مع العشاء عند الحاجة لأن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر إلى ثلث الليل الأول أو نصف الليل الأول وقت الاختيار ووقت الضروره منه إلى طلوع الفجر فإذا طهرت قبل الفجر فعليها بعد الاغتسال أن تصلي المغرب اولا ثم العشاء ثم تصلي الفجر وإن طهرت قبل المغرب فيجب عليها أن تصلي الظهر والعصر ثم تصلي المغرب لأنها إذا طهرت قبل الغروب ولو بقليل فقد ادركت وقت العصر والظهر تجمع مع العصر فعليها ان تصلي الظهر والعصر ثم تصلي المغرب واذا طهرت قبل العصر مثلا فتصلي الظهر لانها لا تزال في وقت الظهر وان طهرت قبل طلوع الشمس فتصلي الفجر لانها لا تزال في وقت الفجر ولو طلعت الشمس قبل أن تغتسل وإن طهرت بعد طلوع الشمس فليس عليها صلاة من الصلوات الماضية لأنها طهرت في غير وقت صلاته. إن طهرت من بعد طلوع الشمس إلى قرب وقت صلاه الظهر كل هذا ليس عليها شيء تسأل عن الفرق بين الحيض والاستحاذة في اللون والحكم تقدم أن قلنا أن دم الحيض الرفع العلماء بأنه أسود ثخين منتم ودم الاستحاذة أحمر رقيق ودم الحيض دم جبلة وطبيعة يعني ما يعتبر مرض ودم الاستحاذة دم مرض يعني ينبغي للمرأة ان تعالج عنه لانه مرض بخلاف دم الحيض فليس بمرض ودم الحيض تترك له الصلاه والصيام وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاه ودم الاصطحابه تصلي فيه وتصوم ولا تسقط عنها الصلاه ولا الصيام فان كانت معها نزيف كثير ويشق عليها الصيام مثلا فتفطر لمرضها لا لأجل الدم لأن دم الاستحابة ما يمنع من الصيام دم الاستحابة مثل دم الرعاف ونحوه فلا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام وهو نجس وتتخذ وقايه تمنع نزوله إذا أرادت الصلاة مثلا لكنها تصوم وتصلي فإن شق عليها الصيام من أجل كثرة النزيف مثلا فعليها فلها أن تفطر إذا شق عليها وتقضي الصيام وكذلك الصلاه تؤديها وإذا شق عليها أن تؤدي صلاة الظهر في وقتها والعصر في وقتها فتؤديهما في وقت إحداهما جمعا لا قصرا يسوق لها الجمع حينئذ ولا يسوق لها القصر ما دامت في بلدها غير مسافرة فالمريض والمستحابة يسوق لهما الجمع اذا شق عليهما صلاة كل وقت في وقتها اذا كانوا في بلدهم فيجمعون ولا يقصرون هذا الطفل الصغير الذي يلعب بالنار فنهته أمه وأوسط عليه وكذا إلى آخره ثم إنه اختفى عنها وأيش على النار واحترق هذا ما تعتبر الأم فرطت في شيء ما مدم هو الذي تسبب لنفسه وهذا الموظف الذي يقول انه خدم عشر سنوات ثم ترك العمل وكان وقت العمل مجد في عمله الا انه يخرج احيانا ورئيسه راض عنه فاذا كان مرضي عنه سكوتيا فلا حرج عليه حينئذ ما دام انه ينجز ما عليه وخروجه حسب العرف والعاده ان الموظف قد يخرج احيانا لبعض اللوازم لكن لا يقصر في عمله في هذه الحالة وكان رئيسه المباشر يطلع عليه ويعلم عن خروجه ولا يحاسبه على ذلك لانه يجد ويجتهد وينتج اذا وجد في العمل فالذي يظهر والله اعلم انه ليس عليه شيء وإن حب ان يبرئ ذمته بان يعيد لادارته شيئا من المال ولو باصلاح ما تلف او ما فسد او وضع اشياء ينتفع بها في المكتب من ورق وعالات ونحو ذلك فيكون في هذا براءه لذمته ان شاء الله ان كان دخل عليه شيء من راتبه الذي لا يستحقه فالمسلم يحرص كل الحرص على براءة الذنة. وذلك بان يوجد او يجعل في المكتب الذي يعمل فيه يوجد فيه شيئا من عنده من ماله رغبة في براءة ذنته.